إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسو فيدعوا ثبورا ويصل سعيرا إنه كام في أهله مسرورا إنه ظن ألا أن يحور إنه ظن ألا يحور بلا إن ربه كام فيه وإنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استسق لتركهن طبقا والطبق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 من الصالحات لهم أجر غير ممنون